بوك تو شتيري ان تريدست أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون نا فلاكو في القطار في القطار يتو فلاك هل هذا القار برلين هل هذا هو القطار إلى برلين <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطارل <تصفيق> متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين؟ أبروستيته سمي ميمو اسمح لي هل يمكن أن أمر اسمح لي هل يمكن أن أمر مثل دا أعتقد أن هذا مكاني أعتقد أن هذا مكاني مثل دا سديتيه نا أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني كيه يسبالنيك النوم اين عربت النوم سبالنيك في اخر القطار النوم في القطار كي পায় يديل нивоস الطعام في المقدمة؟ واين عربه الطعام في المقدمه علي lahko يمكنني ان أنام تحت يمكنني ان أنام تحت Ali lahko spim v sredini? A mumkinni في anama fi alwasat? A mumkinni an anam fi alwasat? Ali lahko spimz goraj? A متى نصل إلى الحدود؟ كاكو دولغو تريا كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم السفر إلى برلين؟ إيمافلاك زامودو؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة هل عندكم شيئا للقراءة هل توجد هنا للأكل والشرب هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب مود بروسسات من فضلك هل توقيفني الساعة السابعة صباح من فضلك هل تقدمني الساع السابعة صباح ؟